أذكار الصباح الصباح تؤذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت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 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام. أعوذ بكلمات الله من كل شيطان ومن كل عين أعوذ بكلمات الله من كل شيطان ومن كل عين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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس و版ول ما بكي الأنين وملك الناس ومن الناس شر الوسوى الصفة ورسمها الذي يوسبر في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ودعا الناس الناس من شر الوسوى الصفة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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزل قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد <Sessizlik> Allahumma salli ala sidiğimiz Muhammedin ve ala aali sidiğimiz Muhammed, kama cüllü et ala sidiğimiz İbrahim ve ala aali sidiğimiz İbrahim, innekk hamidun majid. Allahumma cüllü ala sidiğimiz Muhammed ve ala aali sidiğimiz Muhammed, kama ala, wa ala ala majid.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 Allahumma salli ala seyyidina Muhammedi و ala al seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala seyyidina Ibrahim v ala al seyyidina Ibrahim innaka hamilun mecid. Allahumma salli ala seyyidina Muhammadi v ala al seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala seyyidina Ibrahim v ala al seyyidina Ibrahim innaka hamilun mecid. Allahumma salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammadi ve ala al seyyidina Muhammade kemâ sallayta ala seyyidina İbrahim v Ala millimeter in 36zać顯顯顯 AUDurluna inneke hamidun mecid Allahumma salli ala seyyidina Muhammadi ve ala al seyyidina Muhammed kemâ sallayta ala seyyidina İbrahim v好好 ala al seyyidina İbrahim inneke hamidun majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun Majid Allahumma barik ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun Majid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 Allahümme barik <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyidina Muhammed kemâ barikta ala seyyidina İbrahim ve ala al seyidina İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyidina Muhammed kemâ barikta ala seyyidina İbrahim ve ala al seyidina İbrahim inneke hamidun mecid Allahumme barik ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed. Kema barakta ala sayyidina İbrahim ve ala ali sayyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahumme barik ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Kema barakta ala sayyidina ve Allahumme barik ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed. Kema barikta ala sayyidina Ibrahim ve ala ali sayyidina Ibrahim. Innake Hamidum Majid. Allahumme barik ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed. Kema barikta ala sayyidina Ibrahim ve ala ali sayyidina Ibrahim. Innake Hamidum Majid. Allahumme barik ala seygidina Muhammed ve ala ali seygidina Muhammed kema barakta ala seygidina Ibrahim ve ala ali seygidina Ibrahim innake hamidun mejid Allahumme inni asbahtu ushhiduke ve ushidu hamalata arshike ve malaikateke ve jami alxalik bi annake ente Allahu la ilaha illa Muhammedan ve اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر أو عملت من عمل فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى عليه أو أكسب خطيئة أو ذنب لا يغفر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا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 وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيهما لله وحده اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين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 وأنصر من ابتذي وارأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفطية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشقت له السماوات والأرض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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بعحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إني أسألك من فجأة الخير واعوذ بك من فجأة الشر اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ربي الله توكلت على الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن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 سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم خنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أعوذ بك من الكسر والهرم وسوء الكبر وفتن الدنيا وعذاب الآخرة أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده لا إله إلا الله والله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نوتال من تحتنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم SubhanAllahi Allah ve bhamdhi Subhan Allah Lâzîm. ve bhamdhi Subhan Allah Lâzîm. ve bhamdhi Subhan Allah Lâzîm. ve bhamdhi Subhan Allah Lâzîm. ve bhamdhi Subhan Allah ve سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر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 عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إني أسألك الصحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وجعلنا من الراشدين اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إني أعوذ بك من أن أشك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد ve اله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين.